كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولقد بعث نبينا صلوات ربي وسلامه عليه والحج في مكة باقٍ الا انهم كانوا يرتكبون انواعا من الشركيات والبدع فلا يزال عندهم بقايا من دين ابراهيم عليه السلام في تعظيم البيت الحرام والطواف به والذهاب الى عرفة ورمي الجمرات ومبيت بمزدرفة الى غير ذلك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 يسير على خطا من سبقه من الانبياء فلو نظرت اليه صلى الله عليه وسلم لسمعت اجمل تلبيه لبيه ولا رايت اجمل لباس احرام احرام احرم به ولا رايته صلى الله عليه وسلم بين اصحابه في فجاج عرفات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 وهم يزاحمونه يرمون الجمرات وبيتوا في مزدرف عليه الصلاة والسلام ويصلي بهم في كل موطن وهو يعلم عليه الصلاة والسلام او يغلب على ظنه عليه الصلاة والسلام أن هذه الخطوات هي آخر خطوات يخطوها في مكة وأن هذا الإحرام هو آخر إحرام يلبسه في الحج وأن هذه الخطبة التي يخطبها في أصحابه وقد اجتمعوا بين يديه من كل مكان أنها آخر خطبة يخطبها في مثل هذا جمع العظيم لذلك جمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع جمع عليه الصلاة والسلام انواع الوصايا تكلم عن تعامل الرجل مع امرأته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 وانما جمعهم عليه الصلاة والسلام جمع العربي والاعجمي جمع الارقيقة والحرة جمع الابيض والاسود جمع الغني والفقير جمع الكبير والصغير جمع القوي والضعيف لم يفرقوا منه عليه الصلاة والسلام لم يكون يتفرقوا في ذلك الحين وقد جمعهم ربنا جل وعلا وقال وان هذه امتكم امة واحدة وقال وقال ربنا جل وعلا وامرهم ان يتبعوا رسولا واحدا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 ويقول الله تعالى في ذلك الموطن لملائكته انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا ماذا يرجون يرجون رحمتي ويخافون عذابي اشهدكم اني غفرت لهم هو عليه الصلاة والسلام ينظر الى اصحابه في الارض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 بغير الشريعة اضربوا به عرض الحائق فقد جاءكم شرع الله تعالى اعظم واكمل شرائع تتعلق باكل الاموال بينكم او بامور تتعلق بالزواج او بالميراث كل شريعة تختلف عن شريعة الله تعالى فهي باطلة ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وبين الله جل وعلا ان الحكم لله جل وعلا وحده وان الشرع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 فهو عليه الصلاة والسلام ألغى كل القوانين المخالفة للإسلام التي كانت في أيام الجاهلية ثم فصل عليه الصلاة والسلام قال ودماء الجاهلية موضوعة من كان بينه بين أحد انتقام قبل أن يدخل في الإسلام وكان عليه الصلاة والسلام يخطبهم والإسلام لم يمضي عليه إلا ثلاث وعشرون سنة فربما أن من بين الحاضرين رجل قد قتل رجل آخر أباه قبل ثلاثين سنة فهو يريد ان يأخذ بثأر ابيه او قد اخذ منه شيئا فيقول عليه الصلاة والسلام كل ما كان من امر الجاهلية من انتقامات ودماء اليوم صفحة جديدة ايها الناس قال ودماء الجاهلية موضوعة ثم بدأ بنفسه عليه الصلاة والسلام قال وان اول دم اضعه بدأ بنفسه حتى يتبعه الناس حتى لا يكون يأمر الناس بالبر وينسى نفسه قال وإن أول دم أضعه من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن قد قتل, قتل قتيل منا من قبيلتنا ومن أنسابنا ولنا حق في أن ننتقل من من قتله لكن لأجل أن أثبت لكم أننا ننسى كل أمور جاهلية أنا أبدأ بنفسي وأتنازل بناء على أني من قبيلتي كذا أتنازل عن هذا الدم وهو الصلاة والسلام يبدأ بنفسه حتى يتبعه الناس بعد ذلك ثم قال عليه الصلاة والسلام وربى الجاهلية موضوع من كان في قد اسلف احدا مالا ثم حسب عليه ربى وتزايت الان ليس لك الا رأس مالك فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون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 لما يحدثون من مشكلات في البيت او من افساد بينه وبين امرأته فلا يجوز لها ان تأذن لهم الا ان يأذن هو لها وهذا كلام عام وهو ان لا تأتي المرأة من الامور الا ما يرضى به زوجها لا يعتمد الامر ايها الناس على مجرد الدخول في البيت وانما هو امر عام ان لا تأتي الامرة شيئا ان لا تأتي المرأة شيئا يكرهه زوجها سواء من المطاعم أو المشارب أو التربية أو الكلام أو علاقة بأحد من جيرانها أو بغير ذلك إذا كان يكره ذلك فمن حقه عليها أن تمتنع عن ذلك إكراما له قال عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم من حق الزوجة عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف مسؤول عن سكنها ولبسها وعلاجها مع الإحسان إليها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 ولو ان الناس طبقوا شرع الله جل وعلا في الحدود وفي الاحوال الشخصية وفي كل شيء ومن احسن من الله حكما لقوم يقينون لو انهم تمسكوا بالكتاب والسنة فعرفوا قدر النبي عليه الصلاة والسلام وعظموا التوحيد لله وابتعدوا عن الشرك وعظموا زوجاته وعرفوا حقهم وعظموا اصحابه واحترموهم لما وقع في الامة يوم ما وقع لو ان الامة اجتمعت على هذا القرآن وعلى سنة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما وصل حالها إلى ما وصل إليه ولذلك لما أخذ الصحابة بهذه الوصية العظيمة وعملوا بها اعتزت الأمة وارتفعت وغرب الله تعالى بهم قوم كسرى وهرقل والأرض جميعا لما طبقوا الكتاب والسنة وكانوا يقاتلون والله جل وعلا يؤيدهم لأنهم يستحقون التأييد ما غيروا ولا بدلوا لكن كلما وقعت الأمة في التغيير والتبديل استحقت أن ينزل الله تعالى عليها الذل ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع يعني مقطوع الأنفي أو الأطراف ما أقام فيكم كتاب الله تعالى يعني أن ولي الأمر لا يعتمد طاعتك طاعتك له على طوله او عرضه او لونه او على وجه على سلامة اعضائه او عدم سلامتها ولا يعتمد على نسبه وحسبه انما يعتمد على ما يطبق من كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام لذا قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حبشي مجدع ما اقام فيكم كتاب الله ثم قال عليه الصلاة والسلام ارقاءكم ارقاءكم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 او كنت كفيرا له فيجب عليك ان تحسن اليه لان الله تعالى سائل اياك عن ذلك ثم قال عليه الصلاة والسلام ايها الناس اسمعوا قولي وعقلوه تعلمون ان كل مسلم اخ للمسلم وان المسلمين اخوة فلا يحل الامرئ من اخيه الا ما اعطاه من طيب نفس منه فلا تظلمن انفسكم وهو تنبيه الى حفظ الاموال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 وفي نصرة المغتصبات والمستضعفات من المسلمات تجعلها مع الأسف في رقاب بعضهم بعضا فيصبح ما يسيل من دماء أبنائنا على أيدينا أعظم ما يسيل من دماء أعدائنا ونصبح نحن وأعداؤنا نتعاون على بعض أبنائنا هذا هو الذل قال فلا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض وبعضهم لن يضرب رقاب بعض إلا لسبب إما ل على دنيا أو قتال على ملك أو قتال على رئاسة أو قتال على أموال قال لا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا ليبلغ الشاهد الغائب يعني يقول لأصحاب هذا الكلام لكم ولغيركم فأنت يا من جئت من اليمن إذا رجعت إلى اليمن فبلهم وأنت يا من جئت من نجد إذا رجعت إلى نجد فبلوهم وأنت يا من جئت من, من ثقيف أو جئت من خزاعة أو من بكر أو من خيبر أو ربما جئت من الشام أو من مصر كل من جاء من أي بلد منكم أيها الحاضرون قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب قال فلعلّ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 اللهم اشهد فرحا مسروراً بهذه الشهادة أيها المسلمون إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله تعالى رحمة للعباد معلماً لهم وهذه الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام لم يخطب قبلها في حياته ولا بعدها أعظم ولا أجل جمعاً من هذه الخطبة العظيمة ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أعظم البيان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 والعزة والرفعة يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم إننا اسألك أن تحفظ حجاج بيتك الحرام اللهم احفظهم بحفظك اللهم احفظهم بحفظك اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم اللهم من ارادهم بسوء فرد كيده في نحنه يا قوي يا عزيز اللهم اوجز من اعظم الجزاء كل من قام عليهم في رعايتهم وحفظ امنهم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اهل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اهل ابراهيم